براءة من الله فقتلوا المشركين حيثوا دستون I'm an I can't Amen. to Ooh. يُضَاهِئُونَ الْقَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْ وَتَن Kiitos. me لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقد نبوا لك الأمور حتى إِنَّكُمْ <تصفيق> Oh, ألم يعلموا أنه من رُمُ النَّافِقُونَ أَنْتُمْ سُورَةٌ نُبَئُ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُولِ nan <totus> si Uh ورضوان من الله أكبر ذات Oh! Oi! سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليكم I oh, don't هيروهم وتزكي بها وصلوا ليب إن صلاتك سكن لهم والله سَمِّعَ 16. ألم يعلموا أن الله هو يقبل صدقتي وأن الله هو التواب الرحيم، وقول عملوا فسيرى الله وملكم ورسول Sätu redunä ilahalim ilai Itulon naulun, Aaykain olta edelikäni Kiitos, että puhey Quan ذَٰقَ وَامِنْ أَوْ مِن يَوْمٍ فَمَن أَسَّسَهُ النَّيَانَهُ عَلَى التَّقْوَى سَنُغْنِي نَيْلَهُ وَلَا إن الله اشترى رقدا عَلَيْهِ حقا في التورات تبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك done وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدت وعدها فلما تبين ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض Oson, practically لا مخصت في سبيل لئن ولا يطؤنا ما اطئي يديبركم ولا يطعون مَي ان <Sess <twists punched> <Sess> <Sessacm Bird> <S sink Flat> äämm um. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا من أمر زين ثم لا.